الحمد لله الولي الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البطش الشديد والعرش المجيد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ومن ثم فاعلموا أنه ليس أسعد للمرء ولا أشرح لصدره ولا أهنأ لروحه من أن يحيا في مجتمعه بين الناس صافي القلب صفي الروح سليم الطباع منسلا من وساوس الضغينة وثورة الحقد والحسد والبغض والتشفي وحب الانتصار للذات والانتقام من الند له سمو قلب يعلي ذكره ويرفع قدره ترون مثله ترون مثله مهنئا رضيا حينما يرى النعمه تنساق الى احد غيره مدركا فضل الله فيها على عبده فتجدون لسان حاله يلهج بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر ولا عجب عباد الله في أن طهارة مثل هذا القلب وزكاته لا تقف عند هذا الحد فحسب بل انه متى راى اذى او بلاء يلحق احدا من المسلمين او يحل قريبا من داره اسف لحاله وتمنى له الفرج والغفران من الله ولم ينس حينها اهميه واد الفرح بترح الاخرين في مهده فلا يلبث ان تسارعه سلامه قلبه ولسان حالها يقول ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله من رأى مبتلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إن مثل قلب هذه حاله كمثل الإناء المصفح يستحيل تسرب السائل منه يستحيل تسرب السائل منه البتة وهذا هو القلب التقي النقي المشرق الذي يبارك الله فيه فتتسارع إليه الخيرات حثيثة من حيث لا يحتسب وصاحب هذا القلب هو الذي ينجو مكرما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال سعيد بن المسيب رحمه الله القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن وسئل ابن سيرين رحمه الله ما القلب السليم قال الناصح لله الناصح لله عز وجل في خلقه أي لا غل فيه ولا غشش أيها المسلمون إن ديننا الحنيف ليتحسس نفوس الناس بين الفينة والاخرى ليغسلها بالماء الزلال من أدران الغشش ودخنه وليذكي فيها مشاعر الذكاء والنقاء تجاه الناس والمجتمع ومن أعظم هذا التحسس المقرر هي تلكم المتابعة المتكررة في كل أسبوع مرتين والتي تجعل من المرء حكما على نفسه ليصحح ما به من خلل ويتدارك ما بقي أمامه من شعور ويتدارك ما بقي أمامه من شعور يتمثل ذلكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم ان المجتمع المسلم الصفي هو ذلك المجتمع الذي يقوم على عواطف الحب والتالف والبعد عن الاثره المشاعه بين افراده ولا ما كان فيه للفردية المتسلطة ولا الشح الكنود بل حال بنيه وأفراده تحيي في نفس المؤمن استحضار قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقول الله تعالى مادحا صفة قوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويستحضر قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن شريعتنا الغراء إن شريعتنا الغراء قد جاءت حاضه على التراحم والتلاحم والعدل والانصاف ونبذ التدابر والتقاطع والتباغض والتحاسد وبذر الفتن وتأجيج الفرقه لأن الإخلال بهذه المبادئ ينمي جذور الخصومة ويضرم اتونها ويفرع أشواكها ويذبل زهر المجتمع الغض وينكأ جراحه، فينشأ الحقد والطيش فينشأ الحقد والطيش بالألباب والتعبئة النفسية الغوغائية التي تتدلى بمواقعها إلى اقتراف ما ضره أكبر من نفعه حتى يكثر السخط واللغط فتعمل العين عن النظر إلا من زاوية داكنة بل يذهب بها عض الأنامل من الغيظ إلى التخيل وقبول الأكاذيب والاعتماد على خيوط من حبال أطياف التنازع والصراع والأمل في الهيمنه المثالية والوعود الواهية وذلك كله مما ينهى عنه الإسلام ويزم المجتمعات طرى أن تقع في هوته ان الفضاضه التي كره الاسلام تغلغلها في جوف بني ادم والانتقام الذي يجاذب قلبه بين حدث واخر انما هو فيما كان متولدا بسبب الدنيا وأهوائها وسبب الطمع وحظوظ النفس ولذائذ الرياسه ولذائد الرياسه والاستئثار بالعاجل على الاجل اما اذا كان السبب غضبا أما إذا كان السبب غضبا وبغضا لله وفي الله واظهارا للحق وغيرة على محارم الله وهيعه للشرف والدين والعقل فهذا شأن آخر له من الندب والتحضير في الشريعة ما له غير مقطوع الصلة بالتذكير والتأكيد على حسن التفريق بين النصيحة والتعيير وبين التصحيح والتشهير والتحذير من الدعوة إلى والتحذير من الدعوة إلى الائتلاف بابواب بأبواق الفرقه والتماس الأمن من خلال تنفير الصيد والمسلم النصوح ليس عليه جناح إذا باشر قلبه حب النصح والتوجيه والاشفاق على أمته ومجتمعه متجردا من أي حظ مشبوه أو لوثة ممجوجة ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة إذ تصفه عائشة رضي الله عنها في مثل ذلك فتقول من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تتهك حرمة الله فينتقم لله بها رواه البخاري ومسلم والحاصل عباد الله والحصل عباد الله، أن سلامة الصدر وسعته في التعامل مع الآخرين هو المقبض المفقود في أفئدة كثير من المجتمعات في هذا الزمن إلا من رحم الله وقليل ما هم فكم نحن بحاجة إلى ذلكم في ردم هوه التجافي والشحناء وكم نحن بحاجة إليه في تعاملنا مع نوايا الآخرين وكوامنهم وفي تعاملنا مع اجتهاداتنا المطعمة بالإخلاص ومحاوراتنا الناشدة للحق وكم تحتاج المجتمعات إلى ذلكم في تحديد معايير التعامل الآني واليومي بين الفرد والأسرة والأسرة والمجتمع والناصح والمنصوح وكم نحن بحاجة ماسة إلى سلامة الصدر وسعته في نظرة المرؤوس إلى رئيسه والمحكوم إلى حاكمه والعكس بالعكس مع مراعاة هيبة هذا الجانب وخطورته وعناية الإسلام به لما في مراعاته من تحقق للمصالح ودرء للمفاسد إنه بمثل هذا التوازن إنه بمثل هذا التوازن عباد الله الذي يمله على المرء سلامة صدره تجاه الآخرين لا يبرز الأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قيل صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجه ألا فاتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا ايها الناس إن من سلم قلبه واتسع صدره للناس ونصح لهم وأشفق عليهم وكان مظهره سببا إلى مخبره فإنه سيلقى له القبول عند الناس عدوهم قبل صديقهم لأنه لا يعرف لحظ النفس سبيلا ولا للانتقام وحب الانتصار دليلا ثم إن للقلب السليم مذاقا وحلاوة لا يعرفها إلا من طعمها وشتان أيها المسلمون بين قلب سليم وبين قلب مليء بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتصار للذات ولقد ضرب لنا الرعيل الأول أروع الأمثلة في ذلك فهذا الفاروق رضي الله عنه يتحدث بعبارات أبدى من خلالها الانصاف من نفسه فقال اعلموا أن تلك القسوة قد أضعفت ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين فأما أهل السلامه والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم البعض ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق وإني بعد قسوتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف وقد جاء في مسند أحمد من حديث أنس في قصة الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع هذا الرجل وهو من الأنصار وتكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل ثلاث مرات في ثلاثة أيام فبات عبد الله ابن عمرو بن العاص عند ذلك الرجل ليرى ما يفعل من الطاعة فلم يرى كبير عمل فسأله ما الذي بلغ بك ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت فقال عبد الله فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه هي التي بلغت بك ويسطر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمات ينبغي أن تدوي في قلب كل مؤمن ناصح إذ يتحدث لأصحابه عن خصومه وقد لاقى منهم ما لاقاه من الأذى والحسد والمنازعة فيقول تعلمون رضي الله عنكم جميعا أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء اصلا لا باطنا ولا ظاهرا ولا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه فاني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي انتهى كلامه رحمه الله فالله أكبر ما أعظم تلك القلوب والله أكبر ما أعظم تلك الأجساد التي تحملها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله